نام صغير يتخيل ان العالم يصبح اجمل شخصيه طريفه ورشيقه تكول الحان وموسيقى تهوى دوما فعل الخير يدفعوها لام جميله ومعاني حلوه من كل الالوان ياخذنا اليها صديقان حميمان sodae